وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ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 فَلَنَكِي يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لهم ولا هم 116. إلا رحمة منا ومتاع إلى حين 117. وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 118. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها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 صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يغصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الاله لهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداف الى ربهم يرجعون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 إنِ أأَصحابَ الجََّةِ ييومم فيِي شُولون فَكون إِا أأَصحابَ الْ الجَنَّةِ اليومَ فيِي شول فَكونهُم وَزواجُ فيِي غِلَ لِ ن الأرَائكِ متكئون.